إذا كان الحديث حديثا قدسيا والحديث بينقسم إلى إما أن يكون حديث نبوي وإما أن يكون حديث قدسي الحديث النبوي يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه وهو وحي أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث القدسي هو لفظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس من عنده ولكن ما هو من عند الله تبارك وتعالى واضح بخلاف القرآن بخلاف القرآن ففرق بين الحديث النبوي وفرق بين الحديث الايه القدسي فالأحاديث القدسية إذا كان حديث قدسي ممكن أن نرجع إلى الكتب التي جمعت الحديث القدسي وخرجت كتاب المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية للأمير ابن بلبان الفارسي ابن بلبان الفارسي والكتاب هذا مطبوع وكذلك كتاب الاتحافات السنية في الأحاديث الإلهية لعبد الرؤوف المناوي واضح؟